بوك تو ت س ع و ن تسعون, تسعون ميليكي ني ن ا ل أ م ر اثنين احلق ذقنك احلق ذقنك ذقنك 体を洗いな اغتسل, اغتسل. 髪を乾かしなさい。م ش ت شعرك, مشط شعرك. 電話しなさい。اتصل, اتصلوا اتصل, اتصلوا اتصل, اتصل. 始めなさい。ابدا ا ب د أ و ا ب د ا ابداو ي م ي ن ا سي توقف توقفو توقف توقفو ويثيقنا سي اترك هذا اتركو هذا اترك هذا اتركو هذا、ايناساي. قل هذا قولوا هذا قل هذا قولوا هذا قل هذا ا قولوا هذا اشتري هذا اشتروا هذا اشتري هذا اشتروا هذا صادق لا تكن أ ب د ا غير صادق 決して生意気になるな。決してににななる誠実であ 君 د ا い م ا صادقا。いつも親切に。君 د ا い م ا لطيفا。いつも礼儀正しく。君 دائما مهذبا。君 دائما مهذبا。気をつけて帰ってきて。عد سالما لبيتك。 気をつけてください。またすぐに訪ねてきてください。テキストと本を見るには ww.boo. k 数字の2ドット d e に行ってください。